وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وَإِلَى الله ترجع الْأُمُورُ يا أَيُّهَا الناس إِنَّ وعد الله حق فلا تغرنكم الْحَيَاةُ الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور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 كبير. افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات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 يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز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 أَلَمْ تر أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثمرات مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ بسود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 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريب وقالوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الذي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 كذلك نجزي كل كفور، وهم يصرخون فيها ربنا أَخْرِجْنَا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أَوَلَمْ ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر و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 فمن كَفَرَ فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خَسَارًا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 بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غُرُورًا غرورا اللَّهَ الله يمسك السماوات والأرض تَزُولَ تزولا ولئن زالتا إن أَمْسَكَهُمَا مِنْ من مِنْ من بعده كَانَ كان حليما غفورا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 ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنه الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا